بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأدينت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدينت لربها وحقت يا ذا أيها الإنسان إنك كاذب إلى ربك كذبا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيميله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهلي مسؤورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا